سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا لا تجعل في قلوبنا ربنا أغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم بلا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا سهل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا إيماناً وانفعنا واسدنا إيماناً حسون الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمين إنك حميد مجيد نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمنا الله وإياه باب الوقت المختار للظهر باب الوقت المختار للظهر هناك يتكلم عني الصلاة. هناك يتكلم عن الصلاة وبدأ باوقاتها قال الوقت المختار للظهر والأصل في وجوب الصلاة في الإسلام قال الله تبارك وتعالى في بداية سورة البقرة الإفلامي ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلاة مما رزقهم وكذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الشعراء طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى ومشراء المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وكذلك قال الله تبارك وتعالى في بداية سورة لقمان أليس لامين أمين تلك, تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وكذلك قال الله تباك وتعالى في بداية سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله المعضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعاد نواعهم والذين هم على صلواتهم قائم وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقره ليس البر ان تولوج وجوهكم قبله اشتقتوا المغرب ولكن البر من عمل بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذو القربى واليتاماء والمساكين وابن والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأعطى الزكاة والموفون بعدهم إذا عارف. كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإخفت من رجال الله كما تكون وقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكر الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا أطمئنتم فأقيموا الصلاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا نقوتا وقال الله تبارك وتعالى في سوره الاعراف والذين يمسكون بِالْكِتَابِ واقاموا الصلاه إِنَّا لا نضيع اجر المؤمنين لا وكذلك في سوره قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته وزادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم لهم أولئك هم حقا وقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدين وقوله تعالى فيها في نفس السورة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك إن يكونوا من المهتدل وقالوا تبارك وتعالى في نفس السورة ان الله اشترى من المؤمنين أمساهم وأمالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون في ويقتلون بعد عليه حقا من الترات والإنجيل والقرآن ومن أفى بعهده من الله يستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائفون الراكعون الساجدون لآمرنا بمعروف أننا هنا عالمك والحافظ للحدود الله وبشر المؤمنين وقول الله تبارك وتعالى في سوره هود واقم الصلاة طرفين يزول من الليل ان الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى لذاك. وفي سورة مريم فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي وفي سورة الإسراء الصلاة لدلوك الشمس إلى أغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفزري كان مشهودا وفي سورة طاها وآمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا أن نرزقك وفي سورة أيها الذين آمنوا إذا نودية للصلاة من يوم الجمعه فاسعوا إلى لله وذاروا البيض لكم كنت تعلم وفي المدثر ما في سقر قالوا لم نكن من المصلين أو لم نكن نطعم المطين أو لم نكن نطعم المسكين أو كنا خوضا مع الخائدين يوم الدين حتى أتانا اليقين وفي سورة المعارِ إن الإنسان خلقه روعة إذا مسه الشر جزوعة إذا مسه الخير منوعة إذ المصلين الذين هم على صلاتهم دائمًا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمخور والذين يصدقون يوم الدين والذين على بربهم الشقون إن على ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما بلكت إيمانهم فإنهم غير مدومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم والذين بشهادة قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون وفي سورة المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وفي سورة البجنة أي من الذين كرموا الكتاب مسكين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا عن الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم تحت أرنا وفي سورة في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا والسد وعبدوا ربكم أفعال الخير لعدك توجهون وجاهدوا في الله وجاهده هو ما جعل عليكم في الدين من حج و في سورة المعون رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعيته ولا يحفظ على طعام المسكين فويلوا للمصدين الذين هم عن صلاتهم ساهوا الذين هم راعون ويمنعون البعض وعرها من الآيات بالنسبة للأحاديث من الأحاديث الدالة على وجوب هذا الركن العظيم هي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه وخارئ مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسه شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم عمضان وحديث مسلم مدواية عمر حديث طويل وفيه في تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل وفي حديث ابن عباس عند الشيخين في قصة بعض معادل جبل للمة قال إنك ستتيقا على كتاب الفدع بإسلام ولكن اجابه الله قد الله قد فرض عليهم الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم الصلاة وقربت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وليلة أسرية به خمسين ثم نقصت حتاج وعيلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي إن لك بخمس بهذه الخمس خمسين حديث عائسة رضي الله عنها عند المقاري وعحمد قالت فريضة الصلاة ركعتان ثمها جرأ ففرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأول حديث طرحة ابن عبيد الله عند الشيخين قال جاء عرابي ثائر الرأس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني ما أوجب الله علي من الصلاة. قال خمس صلوات إلا أن تضوع. قال أخبرني ما وجب الله علي من الصوم. قال شهر رمضان إلا أن تضوع. قال أخبرني ما أوجب الله علي من الزكاة. قال فأخبره بشرائع كلها. فقال والذي أقامك لا أزيد على هذا شيئا والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا مما وجب علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلاحا صدق أو دخل الجنة إن صدق قال هنا الوقت المختار للظهر الوقت المختار للظهر سيتكلم هنا عن الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال نعم. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال الوقت ينقسم إلى قسمين إلى وقت مختار وهو الوقت الذي يخير المسلمون في أن يوقع الصلاة في أي إزائه شاء والوقت الضروري وهو وقت أهل الأعذار المختلف كالح... ك... كالصبي إذا أدركه يا أبلغ في آخره أبلغ فيه وكالكافر إذا أسلم كالنائم يستيقع وكالمجنون إذا أفعل وكالمريض إذا شفيت وكالحائض إذا طهرت هذا وقت الاعذار هذا التقسيم عليه جماهير العلماء هذا التقسيم عليه جماهير العلماء مالك والشابغي وأحمد وأبو حنيفة والليز بن السعد والأوزاعي والثوري وأبو ذور وقال قبره الصلاه لا يوجد لها داود وقت ضروري. الوقت كله مختار. لا يوجد وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت و, و... طبعا في قدر الوقت الضروري وها سيأتينا لكن داود الظاهر لا يرى أن هناك وقت ضروري أصلا واستدل بحديث مسلم لا تفريط في النوم إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى و قال هنا إن الوقت المختار إنه من زواله قال إنه من زواله الشمس إلى آخر قامتي بغير ظل اخر ظل ظل ظل ظل ظل ظل ظل ظل ظل ظل ظل بدون ان نحسب ظل زوار. فاذا كانت الشمس تزول على, على لا شيء الى ان يصير ظل الانسان مثله لكن إذا كانت تزول على قدم إلى أن يصير ظل مثله هو قدم. تزول على قدم إلى أن يصير ظل مثله بزيادة ما ذبت من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد والنساء والترمذي أصححهم وقال البخاري هو أصح شيء في المواقف قال في جابر أتى جبريل قال في جابر أن جبريل أتى النبي صد فقال قم فصلي فقام فصلى الظهر حين سالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصل فصل المغرب حين غربت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصل فصل الغشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصل فصل الصبح حين انشق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه للغد للظهر فقال فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله كوقت العصر بالأمس لما جاءه العصر ثم جاءه العصر فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه فصل العشاء حين ذهب نصف الليل وفي رواية ثلث الليل ثم جاءه الفجر فصل الصبح حين أسفر جدا ثم قال ما بين هذين وقت وكذلك حديث من عباس عند الترمذي على أمني جبريل عند البيت مرتين بنحو حديث جابر ساقه بنحو حديث جابر لأنه زاد فيه في آخره هذا وقت الأنبياء قبلك هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك وكذلك حديث ابن عمر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر وقت الظهر ما لم يدخل ما لم يحضر العصر وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغيب نور الشفق ما لم يذهب نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس وفي رواية وقت الصبح ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأسفل وكذلك حديث أبي موسى عند مسلم وفيه أن رجلاً اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسله عن وقت الصلاه فلم يرد عليه شيئا ثم امر بدال فصل الامر بدال تصلى حين الفجر ثم أمره فصل الظهر حين سالت الشمس ثم امره فصل العصر والشمس مرتفعه ثم أمره فصل المغرب حين وجبت الشمس ثم أمره فصل العشاء حين قاب الشفق ثم أمره من الغد فصل فأقام فصل الصبحة، فانصرف منها، وقائل القائل يقول القائل يقول طلعت الشمس وكادت تطلع. ثم أمره فأقام الصلاة فصلى الظهر قريبا من وقت العصر بنفسي. ثم أمره فأقام الصلاة فصلى العصر. فصل العصر حين اصفرت الشمس، ثم امره فأقام الصلاة، فصلى المغرب عند سقوط الشفق، فأمره فصلى المغرب عند سقوط الشفق. أو قال قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فصل العشاء فصل العشاء عند فصل العشاء إلى ذله الليل ما أمره فصل العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين الساعي؟ قال أنا يا رسول الله، فقال ما بين هذه وقت؟ ثم قال؟ ما قال؟ باب, باب الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر للإصفار وهو أول وقت العصر للإصفار لا خلاف بين العلماء في أول وقت الظهر أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر هو حين تزول الشمس لكنهم اختلفوا في آخر وقته، ذهب النقاسم في رواية عن مالك وبعض أصحاب الشافعي وأحمد في رواية عنه. إلا أن آخر وقت الظهر هو هو ينتلنا إلى, أن... الى ان وقت الظهر ينتهي لقادر اربع ركعات من العصر يعني أن آخر, آخر القامة هذا صحيح صوت قوي هؤلاء قالوا آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر يعني أن آخر القامة الأولى أن أربع ركعات من القامة الأولى م وقت العصر واستدلوا بحديث جابر الذي رأيناه وذهب أكثر العلماء منهم أحمد فيا صاحب الرواة عنه الشافعي و حنيفته حنيفة إلى أن وقت العصر يبدأ من نهاية القامة الأولى عند نهاية وقت الظهر ولا يتداخلان لا يتداخلان بل ينتهي وقت الظهر لما يبدأ وقت العصر على ما في حديث ابن عمر عند وصله وهذا المذهب الثاني هو الصحيح لأنه بإلهي جماهير العلماء ولأن حديث ابن عمر كل بياني في حديث شابر في هذا المدى نعم وهو وهو أول وقت العصر للسفراء وإشراكاً قليل إحدى لل... لل... هنا ذهب است مشت... وهو أول وقت العصر للسفراء يقولوا إن آخر وقت الظهر أي آخر القامة الأولى هو أول وقت العصر وينتد وقت العصر الى الاصفرار واشتركتا بقدر اهداهما اي اشتركت العصر والظهر بقدر الظهر او العصر لان قدرهما واحد لان كل من الظهر والعصر ارضع ركعة فركتا بقدر اهداهما في اخر وقت الظهر ووقت العصر ثبتت حديث في بيانه وبيان الأفضل فيه الأصل فيه ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر ويصلي العصا والشمس نقية ويصلي المغرب إلى وجبت الشمس ويصلي العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجلوا وإذا رآهم أبطالوا أخروا والسبحة كانوا أو كان يصليها بغلس السبحة كانوا أو كان يصليها بغلس وكذلك حديثه أناسي رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاه المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطاني قام فنقراها اربعا لا يذكر الله إذا وجل وحديث انس كذلك عند مسلم قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفع وكذلك حديث أنس عند مسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال إنا نريد أن نحرج زورا لنا ونحب أن تشهدوها قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت وقطعت وطبخ منها وأكلنا قبل أن تغيب الشمس وكذلك حديث رافع بن عند الشيخين قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب فننحر الجزورة نقسمها عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نطيجة قبل أن تغيبش كذلك حديث بريدة الأسلم عند أحمد وغيره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال ذكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من ترى من ذاته صلاة العصر حابطا عمله هذا لك ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك, ذاك في تعييني أنها الوسطى هذه صلاة العصر طبعا بعض العلماء قال بأنها هي الصلاة والصلاة هذا سيذكره هو سيذكره ومن لسبة لصلاة الظهر سيذكره سيذكره هذا ثم قال وستركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلال أو أول الثانية خلال وهل في آخر قلنا, قلنا سابقا إن بالقاسم وبعض الشافعية ورواية عن أحمد أنهم ذهبوا إلى أنهم لأنهم لأنه ما تشتركان في آخر تشتركان بقدر إحداؤهم في آخر القامة الأولى ولكن هنا قال في رواية من القاسم أن هناك قول آخر وهو أنها أنها قد يكون الاشتراك في أول وقد يكون في أول في آخر القامة. قد يكون اشتراك في وقت العصر في, أو في اول وقت في العصر وقد يكون الاشتراك في اول في آخر وقت الظهر يكون اشتراك في أول وقت العصر الثانية. وقد يكون الاشتراك في آخر وقت او تقل فيه الخلاف عن الائمة المالكية نعم وللمغربي غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وللمغربي وللمغربي غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها بعد شروطها وقت المغرب متى يحين وقت المغرب؟ يحين إذا عربة الشمس ووقتها المختار يقدر ب مع شروطها بعد شروطها معناها إذا اقتثل الإنسان الذي عليه جنابه أو توضى المحدث حدداً أصار وصل المغرب ينتهي الوقت وهذا تمسكا بحديثي الشاعر الذي فيه أن جبريل عندما أمر عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين وصلى في يومين متتاليين صلى المغرب في اليومين في نفس الوقت قلنا والمغرب وقت واحد لم يزل عنه و ومع هذا اختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب مالك ذهب مالك في رواية عنه وأحمد في رواية عنه وجماعه من العلماء إلى أن وقت المغرب غير موسع وبالتالي هو قدر ما تؤدى به مع شرطهاق ولهبط طائفة الخرام العلماء وهي صح الروايات عن أحمد ومذهب الشافعي ومذهب طائفة من الحنفية إلى ان وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا طبعا احتجاجا بحديثة من عمر عند مسلم وحديثة أبي موسى كذلك عند مسلم وحديثة بعيدة كذلك عند مسلم وذهب الطائفة ذالدة وهو مذهب عروس وعطاء ورواية عمالك إلى أن وقت المغرب يمتد إلى الفجر واحتجوا بعمومي ويحدس لهم بعموم قال الله تبارك وتعالى أقيم الصلاة طرفي النهار وزول فم من الليل زول فم من الليل عموم طرفين نهاري كما ذلك الحسن الصباح وصلاة الصبح وصلاة العصر وجلاف من الليل يعني صلاة المغربية والشمس و. وارجح المذاهب طبعا هو المذهب القائل بأنها يمتد وقتها إلى مغيب الشرق لأن الأحاديث التي دلت على ذلك أكثر وأقوى من الأحاديث الأخرى ولانه ايضا القياس لاننا اذا قسنا المغرب على سائر الصلوات نجد ان سائر الصلوات وقتها موسع ولانه ذهب يبقى اليه ايضا العلماء نعم في حديث عنه. عنه، لكن لكن في الحديث الآخر قال اه اه الحديث مسلم الآخر من روايه ابن عمر قال ووقت المغرب حتى يذهب نور الشفق وكذلك قال في حديث أبي موسى. عند مسلم قال وصلى المغرب في اليوم الثاني عند سقوط الشام نعم ااا آه... نقاله والمغرب طبعا هذا الحديث اللي هو حديث جابر وفيه وقتنا واحدا لم يزل عنه يحمل على الاستحباب جمعا بل الله حادث على الاستحباب تعجيل صلاة المغرب وذلك تدل عليه حديث اخرى منها حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس يصلي المغرب إذا وجبت الشمس معنى غربت وجبت وغربت ووقبت سقطت معنى واحد وكذلك حديثه عقبة ابن عامر رضي الله عنه عند أحمد وعيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم ويدل لي الساعي وقت المغرب حديث مروان عند البخاري قال مروان قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرا في المغرب بقصار في المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين طولين للعام ودارا لأن النعام صرت ما يمكن أن تقرأ إلا أن تترى طويلة, طويلة. وكذلك مما يدل على اتساع وقت المغرب ما أخرجه البخاري مسلم حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء به قبل الصلاة المغرب ولا تجعلوا أنعشائكم. وكذلك عموم حديث عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فبدأوا بالعشاء. وعموم حديث أيضا ابن عمر عند الشيخين. قال قائد الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع طعام احدكم واقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكذلك ما خرج البخاري من حديث ابن قال كان ابن عمر إذا قدم إليه الطعام وأقيمت الصلاة لم يعجل حتى يفرغ منه، وإنه يسمع قراءة الإمام، إنه يسمع قراءة الإمام. إذا يترك وصلت الجماعة. إيه نعم. إذا حضرتها. إيه حضرتها. إيه نعم. وكذلك من الأحاديث الدالة على الساعة وقت المغرب، ما أخرجه أنس، ما أخرجه البخاري من حديث أنس. قال كنا نبتدر السواري عند الالعان حتى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند الالعان حتى ياتي رسول الله حتى ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك او كذلك حتى ياتي النبي صلى الله, صلى الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون قبل المغرب ركعتين وعند مسلم الحديث أنس كذلك قال كنا نصلي بعد الأيان قبل المغرب ركعتين قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىهما قال كان يرانا نصليهما ولم يأمرنا ولم ينهنا وكذلك حديث عبد الله بن المغفل عند البخاري قال حديث عبد الله بن المغفل عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب انه قال صلوا قبل المغرب وقال في السادسه لم الشان خشيت ان يتقيها الناس سنة وكذلك حديث الجماعة ما أخذه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمشأ وكذلك حديث أبي الخير عند البخاري قال قلت لعقبة ألا أعجبك من أبي تميم يصلي قبل المغرب ركعتين قال عقبته إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قلت قلت فلم لا قلت له بالخير قلت لم لا تفعله الآن قال الشغل قال الشغل وكذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاد أن يسعد وقتا بين الاذان والإقامة حتى يفرغ الاكل من طعامه على مهل ويتعاضى المتوضي ويقضي حاجته على مهل و, و... و... طبعا مغرب اسمها يسموها المغرب ولكنها كان العرب يسمونها بالعشاء، ولذلك قد يطلق على العشاء أيضا بالاستراق، يقال العشاء أي المغرب والعشاء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه على أنه ينبغي الالتزام باسمها إذا فردت. ولذلك في حديث عبد الله المُعَفِّل الدشخين قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم والمغرب قال وكان لا كان الأعراب يدعون الأجر إذا هذه الحادث كلها تعبد هذا المذهب والمذهب الآخر محمول على استحبابي بالصلاة نعم وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول العشاء وقتها عند ابن القاسم في دواية عم مالك من غياب حمرة الشفق. إلى وح يحمرت الشفق عندما قالها احترازاً من الشفق الأبيض لأن الشفق منهما هو أحمر ومنهما هو أبيض عند غياب حمرة الشفق الأبيض تأخر عن الأحمر عند غياب حمرات الشفق إلى ظهور الليل اليوم. وقد قد اختلف العلماء تفق العلماء على أن أول وقت العشاء هو غياب الشفق هذا على مش عليه ولكنه اختلفوا في الشفق فذهب أحمد ومالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن الشفق هو الحمرة. الله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من العلماء إلى أن الشفق هو والبياض واستدل الجمهور بحديث ابن عمر حديث ابن عمر وهذا الحديث آآ أخرجه آآ أخرجه الدارقطني الدارقطني قال فيه من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرت فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة وهذا المذهب هو الأقوى هو الأقوى وبالنسبة لآخر وقت الأشياء اختلفوا فيه اختلفوا فيه فذهب جماعة من العلماء ومنهم من القاسم في روايته عن مالك وجماعة من العلماء إلى أن وقت العشاء يمتد إلى ثلث الليل الأول وذهب الطائفه وهي اصح الرواية عن أحمد وهي روايته الشافعي إلى أن العلماء الى ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل و ذهبت الطائفه الاخرى الى ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر او طبعا رواية عم مالك مذهب داوود الظاهري وهو قياس مذهب طاووس وعطاء وع صحة المذهب هو أنه يمتد إلى نصف الليل ويستدل لذلك يستدل المذهب الأول اللي هو مذهب نصف الليل في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت كانوا يصلون العشاء ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول إلى ثلث الليل الأول وكذلك حديثها عند النسائي قالت كان قالت أعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، فخرج عمر فقال نام النساء ونام الصبيان والنساء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما ينتظرها أحد غيركم ولم آه... ولم تصلح هنا إذن إلا بالمدينة. النقالة، فصلابه النقالة صلوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ويستدل بالمذهب الآخر أو مذهب الفلاه سدلنه بحديث. طبعا من الأحاديث التي سُلواها حديث جابر الذي رأيناه عند أحمد والتابعي والنسائي أنه في ثلاث ليت وكذلك من الأحاديث التي سُلواها بها ومن الأحاديث التي سُلواها لنص الليل المذهب الثاني وهو الأرجع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا أن يصلوها علشا عند ذلث الليل أو لصفه إلى ذلث الليل أو لصفه وكذلك منها حديث جابر الله يعنى